قوله تعالى الرحمن علم القرآن قال بعض أهل العلم نزلت هذه الآية لما تجاهل الكفار الرحمن جل وعلا كما ذكره الله عنهم في قوله تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن كما تقدم في الفرقان وقد قدمنا معنى الرحمن وادلته من الآيات في أول سورة الفاتحة وقوله تعالى علم القرآن أي علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قولهم إنه تعلم هذا القرآن من بشر كما تقدم في قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر وقوله تعالى فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر أي يرويه محمد عن غيره وقوله تعالى وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا فقوله تعالى هنا الرحمن علم القرآن أي ليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه إياه والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا كقوله تعالى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض وقوله تعالى ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقوله تعالى حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا الآية وقوله تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون وقوله تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا وقوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنه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 وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ومن أعظم ذلك هذا القرآن العظيم وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وتعليمه جل وعلا هذا القرآن العظيم قد بين في مواضع أخرى أنه من اعظم نعمه كما قال تعالى ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا الى قوله تعالى ذلك هو الفضل الكبير وقد علم الله تعالى الناس ان يحمدوه على هذه النعمه العظمى التي هي إنزال القرآن وذلك في قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وبين أن إنزاله رحمة منه لخلقه جل وعلا في آيات من كتابه كقوله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك وقوله انا كنا مرسلين رحمة من ربك وقد بينا الآيات الموضحة لذلك في سورتي الكهف والزخرف قوله علم القرآن حذف فيه أحد المفعولين والتحقيق أن المحذوف هو الأول لا الثاني كما ظنه الفخر الرازي وقد رده عليه أبو حيان والصواب هو ما ذكره من أن المحذوف الأول وتقديره علم النبي القرآن وقيل جبريل وقيل الإنسان قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة كما أشار تعالى لذلك بقوله في أول النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين وقوله في آخر ياسين اولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فالإنسان بالأمس نطفه واليوم هو في غاية البيان وشدة الخصام يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث فالمنافات العظيمة التي بين النطفة وبين الإبانة في الخصام مع أن الله خلقه من نطفه وجعله خصيما مبينا هي آية من آياته جل وعلا دالة على أنه المعبود وحده وأن البعث من القبور حق لا ريب فيه وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة خلق الإنسان لم يبين هنا أطوار خلقه للإنسان ولكنه بينها في آيات أخرى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 أحسن الخالقين والآيات المبينة أطوار خلق الإنسان كثيرة معلومة وقد بينا ما يتعلق بالإنسان من الأحكام في جميع أطواره قبل ولادته في أول سورة الحج في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب الآية وبينا هناك معنى النطفة والعلقة والمضغة في اللغة العربية وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة علمه البيان التحقيق فيه أن المراد بالبيان هو الإفصاح عما في الضمير وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الله علم الإنسان البيان قد جاء موضحا في قوله تعالى فإذا هو خصيم مبين في سورة النحل وياسين وقوله مبين على أنه اسم فاعل أبانا المتعدية والمفعول محذوف للتعميم أي مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه مما في ضميره وذلك لأن ربه علمه البيان وعلى أنه صفة مشبهة من أبانا اللازمة وأن المعنى فإذا هو خصيم مبين أي بين الخصومة ظاهرها فكذلك ايضا لأنه ما كان بين الخصومه إلا لأن الله علمه البيان وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان بأن جعل له آلة البيان التي هي اللسان والشفتان وذلك في قوله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين أيها المستمعون الكرام، حسبنا في هذا اللقاء ما مضى، وسيكون لنا عقيبه إن شاء الله لقاء قريب، فحتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.